لا يتعدد تذكر في ق ك في الازمات اهو دا بلاسم العلم الشيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمدلله نحمدو ه ن س ت ع ي ن ه و نستفر غ ه و نستهدي و ن ع و ذ ب ا ل ل ه من شروري انفسر ن من سياتي ئ ع م ا ل ن انه ما يهدي له ل فلا م ض ل ل ه و ما يضل فلا ه د ي ل ه و ا ش ه د و ن لا لا ل ه د ل الله ا و ح د ه ولا شريك ل ه و اشهدوا ن محمد ا ا ابدو رسول و ا م ب ع د ف أ ه ل اليوم ومرحباً بكم في هذا ا في ل ل ق ا ا ء ط ب المبارك أ أ أن س ل الله وجل يجعل اللقاء هذا عز في ي ز ا حسناتنا ن أ ج مع ي اليوم ن مع قرار من القرارات ا ل ج ر ي ئ ة جدا في تاريخ ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة أ خ ذ ه عالم من كبار العلماء ويا ليت كل العلماء يقتدون به في قوته وفي ج ر أ ت ه وفي حكمته وفي علمه وفي فقهه للواقع الذي كان يعيشه وفي فقهه ل ل أ ح و ا ل التي مرت ب ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة في زمانه عاش في ف ت ر ة ص ع ب ة جدا من فترات ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة فكان إ ي ج ا ب ي ا في كل ف ت ر ة من فترات حياته وكان إ ي ج ا ب ي ا في كل بلد من البلاد التي مر بها وكان إ ي ج ا ب ي ا في كل تعاملاتي مع الشخصيات التي تعمل معها, مع معها كانت شخصيات خطيرة مؤثرة قوية صاحبة سلطان هذا العالم الجليل خطيرة وقوية مؤثرة لقبه ل ا ا ع ل م الإسلامي الكبير ا ب ن القابه د العلماء ق المشهور ة أ ي ض ا بائع ا ل أ م ر ا ء وطبعا عرفته أ ن ا بتكلم على من ي أ ن ا بتكلم على عبد العزيز ا بن عبد السلام المشهور بالعز ا بن عبد السلام العز ا بن عبد السلام هو من أ ك ب ر علماء المسلمين ولد في دمشق في س ن ة 577 م ن ا ل ه ج ر ة وعاش عالما مدرسا مؤدبا عاش فقيها عاش قاضيا عاش معلما لكل من حوله من المسلمين فترات ط و ي ل ة جدا من الزمان عمر طويلا رحمه الله مات في س ن ة س ت م ي ة وثمانين من الهجره ة ستمية يعني وستين من ا ل ج ر ة يعني عاش ف ت ر ة ط و ي ل ة جدا حوالي ح ا ج ة وثمانين س ن ة وهو يعلم الناس ا ل إ س ل ا م القرار الجليل اللي النهاردة نتكلم عليه النهاردة هو قرار أ خ ذ ه العالم الزاهد الورع التقي العز بن عبد السلام في دمشق وزي ما قلنا انه كان عايش في دمشق في ب د ء حياته وقعد في دمشق من س ن ة خ م س م ا ئ سبعه وسبعين ل س ن ة س ت م ا ئ سبعه وثلاثين يعني ستين س ن ة م ت ص ل ة كان يدرس فيها في ا ل م د ر س ة ا ل ش ب ل ي ة و ا ل م د ر س ة ا ل غ ز ا ل ي ة وغيرها من المدارس ا ل م ش ت ه ر ة في دمشق في ذلك الوقت ثم للخطابة في المسجد الأموي من المسجد الأموي خطابة خطيرة جداً لأن المسجد الأموي هو المسجد الجامع الرئيسي في دمشق الأمراء اختيرة للخطابة الهجرة كان ساعتها والخطابة خطابة جدا الرئيسي الذي خطيرة في في في في يحضر فيه سنة سنة لأن عنده هو وهو 637 60 والخلفاء وهو ا لكن ذ ي يسير الأمور السياسية في داخل البلد فهي منصب سياسي خطير ووضع اجتماعي الأمور داخل البلد منصب ووضع ب ي ر و إ م ك ا ي العز ت مدية ع ا ي ي ة ن منصب ي يطمح إليه جميع العلماء في العلماء م ا العز ن لكن ه بن عبد السلام رحمه الله تعالى لم يكن ينظر إ ل ى الدنيا ولم يكن ينظر إ ل ى المال ولم يكن ينظر إ ل ى المنصب إ ن م ا كان ينظر إ ل ى دوره كعالم ودوره كناصح أ م ي ن ودوره كمشير على المسلمين بما ينبغي أ ن يفعلوه تولى نتيجة واحدة فقط في الخطابة في المسجد الأموي لماذا سنة واحدة وكان الخطابة لحد الخطابة المسجد لماذا الخطابة المسجد الكبير لأنه القرار هذا قرارا جريئا في سنة 638 وكان نتيجة هذا أخذ فقط سنة سنة سنة سنة في في في في في فقد يعني سنة من أن 637 638 638 أعد ا ل إ م ا م العظيم العزيز بن عبد السلام منصبه ودرجته في دمشق التي كانت قد أ ع ط ي ت له ما هو هذا القرار القرار أ ن يخطب خ ط ب ة وهذه ا ل خ ط ب ة ذكر فيها تصريحا ا ل أ خ ط ا ء التي يقع فيها حاكم ا ل د و ل ة في ز م ا ن ه حاكم ا ل د و ل ة في ز م ا ن ه كان اسمه الصالح إ س م ا ع ي ل وهو طبعا اسم كبير الصالح إ س م ا ع ي ل لكنه ل ل أ س ف الشديد لم يكن صالحا ولم يكن على نهج إ س م ا ع ي ل عليه السلام إ ن م ا كان رجلا فاسدا منحرفا متعاونا مع الصليبيين مع أ ن ه لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله من أ ح ف ا د العادل ا ل أ ي و ب ي أ خ و صلاح الدين ا ل أ ي و ب ي رحمه الله جميعا كل التاريخ العظيم الذي قضاه صلاح الدين ا ل أ ي و ب ي و العادل رحمه الله في م ح ا و ل ة إ خ ر ا ج الصليبيين من أ ر ض ا ل إ س ل ا م الصالح إسماعيل كان يمحوه بيده و يمحوه بتعاملاته مع、الصليبيين. القرار ص ل ل ي ي ب ن ا الذي أ خ ذ ه العز بن عبد السلام كان ن ت ي ج ة فعل قبيح جدا فعله الصالح إ س م ا ع ي ل في س ن ة 6 3 م عندما قرر أ ن يغزو مصر وكان على ق ي ا د ة مصر عمه الصالح نجم الدين أ ي و ب بس الصالح نجم الدين أ ي و ب كان فعلا صالحا وكان رجلا ط ق ي ا ورعا وحكم مصر ف ت ر ة ط و ي ل ة من الزمن وكان من ا ل أ ت ق ي ا ء وكان أ ف ض ل الحكام ا ل أ ي و ب ي ي ن بعد صلاح الدين ا ل أ ي و ب ي وكان مجاهدا للصليبيين مكافحا لهم أ م ا الصالح إ س م ا ع ي ل فكان متعاونا مع الصليبيين ومناصرا لهم ف أ ر ا د الصالح إ س م ا ع ي ل أ ن يغزو مصر ويضمها لصالحه هو وليفعل ذلك سبحان الله تعاون مع الصليبيين انظر إ ل ى ا ل خ ي ا ن ا ت وانظر إ ل ى العماله وانظر إ ل ى القبح كيف يكون في المعامله قرر أ ن يتعاون مع الصليبيين طلب منهم أ ن يساعدوه في أ ن يغزو مصر لصالحه ولصالح الصليبيين لا حول ولا قوه ة إلا ل ل ا ب و م الا ا ث م ن ل ذ ي ي س ق بالله ض ه ص ي ي نتيجة تخيل إسماعيل الصليبيين يعطي ب ن أن ذلك الأمر、تخيل. الصالح إسماعيل عرض على ل عرض م مدينة مدينة المدن يعطيهم صيدة وأراد ليساعدوه بعد اللبنانية الشقيف في العطايا وحصن وحصن لبنان أن صفض صفض كل كل ذلك أو هذه هذه في ضم مصر لحوزته بل و أ ط ل ق ا ل أ م ر ل أ ه ل دمشق أ ن يبيعوا السلاح للصليبيين السماح للصليبيين أ ن يدخلوا الى ارض دمشق ليشتروا السلاح و أ ي ن سيستعمل هذا السلاح سيستعمل هذا السلاح في مصر و لماذا سيستعمل السلاح سيستعمل ليقتل به المسلمين في مصر انظروا إ ل ى ا ل خ ي ا ن ة ا ل ع ظ ي م ة التي فعلها الصالح إ س م ا ع ي ل ما هو رد فعل العز بن عبد السلام رحمه الله الإمام العالم سلطان العلماء كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله عبد بن دقيق رحمه رحمه وقف العز بن عبد السلام بمنتهى الوضوح وبمنتهى ا ل ص ر ا ح ة وبمنتهى ا ل ق و ة وبمنتهى ا ل ج ر أ ة قرار جريء ان يعرف الناس بما يحدث من خيانات في داخل بلدهم وخطب خ ط ب ة ا ل ج م ع ة وكان يحضر فيها ا ل ص ا ل ح إ س م ا ع ي ل ويحضر فيها كبراء الوزراء و ا ل أ م ر ا ء وقال أ ن ا ل ص ا ل ح إ س م ا ع ي ل ارتكب ما لا يجوز في حق المسلمين. فلا حق ا م م س ل ل ي ن ف يجوز في حق المسلمين أ و ل ا أ ن يذهبوا لحرب مصر و أ ن يذهبوا لحرب عمه الصالح نجم الدين أ ي و ب الذي كان صالحا فعلا ولا يجوز للصالح إ س م ا ع ي ل أ ن يسمح للصليبين بشراء السلاح من أ ر ض دمشق وحرم ذلك تحريما باتا وقال هذا لا يجوز في دين الله عز وجل أ ن تبيعوا السلاح للصليبين و أ ن ت م تعرفون تماما م ع ر ف ة أ ن ه سيقتل به م س ل م و ن بعد ذلك ثم قال أ ن ه لا يجوز بحال من ا ل أ ح و ا ل أ ن يعطي الصالح إ س م ا ع ي ل م د ي ن ة صفد و م د ي ن ة الشقيف و م د ي ن ة صيدا إ ل ى الصليبين ي ل أ ن ه لا يملك بلاد المسلمين حتى يتصرف فيها كيف يشاء هو فقط يحكم بلاد المسلمين كموظف عند ا ل د و ل ة الاسلاميه إ س ل م ي ي ة و ل ك م ك لكل هذه ل فكل أ أ ر ا ض ي هذه و تجوز وهو ر لا ن ك ر ا تمام الإنكار طبعا بعد هذه الخطبة النارية وبعد هذه القوة والقرار الجريء بعد وبعد هذه هذه عزله, السلطان أو عزله الملك الصالح اسماعيل تماما عن منصبه بل ووضعه في السجن ولما وضعه في السجن كادت ان تحدث ثوره ة في دمشق لأن العز بن عبد السلام كان محبوباً جداً في فحصل الشامي دمشق عبدالسلام جدا داخل البلد دمشق محبوبا لان العز كان بن ج خ ر من بيتي قيدة الاقامة بيتي الجبرية قيدة ووضعه في بيتي في داخل دمشق ا خ ل د ثم بعد ذلك نافياه نافياه من دمشق بعد القدس وهناك في القدس ذلك الى وهناك نافياه في ظ ل يعلم الناس ويعود من جديد للدروس ت ع ل للناس ي م ا و من جديد وما هي إ ل ا أ ي ا م أ و شهور و أ ت ى الصالح إ س م ا ع ي ل ب م ع ا و ن ة الصليبيين إ ل ى م د ي ن ة القدس ليدخل القدس بعد ذلك في طريقه إ ل ى مصر كما أ ر ا د أ ن يفعل كان الصالح اسماعيل يخشى جدا من كلمات العز بن عبد السلام ومن ت أ ث ي ر ه على الشعب في القدس وعلى الشعب في فلسطين ب ص ف ة ع ا م ة وعلى الشعوب الاسلاميه في كل مكان في العالم وكان يتحاور معهم ويفكر معهم في ك ي ف ي ة الدخول إ ل ى مصر لاحتلال مصر في ذلك الوقت كان العز بن عبد السلام في خيمته و ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن ويقوم الليل دخل عليه أ ح د رسل الصالح إسماعيل إسماعيل أمر من الأمور طبعا الصالح يعرض عليه يريد أ ن يتخلص من العز بن عبد السلام لكن في نفس الوقت هو يعلم أ ن ه م ك ا ن ة ك ب ي ر ة في قلوب المسلمين فيخشى إن قتل ان ل ع ز عبد السلام أن يثور المسلمون و أ ن يفقد ملكه ن ت ي ج ة هذه ا ل ث و ر ة ف أ ر ا د أ ن يتعامل معه ب ا ل س ي ا س ة والترغيب والترهيب فعاد العز عبد إسماعيل تعود عليه السلام الصالح وقال ما وما وزيادة إلا أن تنكسر للسلطان الصالح إسماعيل أحد إلى إنه إلى رسل له بن بينك وبين أن منصبك كنت أن تنكسر وتقبل يده لا غير ي ع ن ي هو بيقول طبعا عنده طموحات ك ب ي ر ة بيقول له ان انت ن مفيش بينك وبين ك ترجع لمنصبك ت ا ن ي قاضي ا ل ق ض ا ء و خ ط ي ب المسجد ا ل أ م و ي ورجل مقدم ومقرر ومعظم و ز ي ا د ة على ذلك ما تريده سنعطيك إ ي ا ه لكن مطلوب منك بس ح ا ج ة ب س ي ط ة ان انت تنكسر في يد السلطان وتتذلل له وتقبل يده لا غير هذا ما نريده منك فما كان رد فعل العز بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله قال له في ك ل م ة ج م ي ل ة ع ظ ي م ة والله يا مسكين يخاطب الرسول رسول من هذا رسول الصالح إ س م ا ع ي ل يقول له والله يا مسكين ما أ ر ض ا ه أ ن يقبل يدي فضلا عن أن أقبل أ ن ان يده يقبل انا أقبل يده ولله ا يا قوم أ ن ا في واد و أ ن ت م في واد أ ن ا ب ف ك ر في إ ي ه و أ ن ت م بتفكروا في إ ي ه أ ن ا ب ف ك ر في م ص ل ح ة المسلمين و أ ن ت م بتفكروا في خراب المسلمين أ ن ا ب ف ك ر في ط ا ع ة الرحمن و أ ن ت م تفكرون في ط ا ع ة الشيطان أ ن ا أ ن ص ر ا ل إ س ل ا م و أ ع ز المسلمين بجهادي و ب ق ر آ ن ي وبقيامي وبكلماتي للحق و ب أ م ر ي للمعروف وبنهي عن المنكر و أ ن ت م تضعون يدكم في, في يد من قتل المسلمين و أ ر ا ق الدماء أ ن ه ا ر ا في بلاد المسلمين ا ل م خ ت ل ف ة أ ن ت م في واد و أ ن انظروا في ف الذي واد والحمد ا ا لله ع ي مما ابتلاكم ا ن الى الكلمات بماذا ابتلاهم ابتلاهم بهذا الحكم وهذه ا ل ف ت ن ة وهذا التعامل وهذه ا ل خ ي ا ن ة نظير جزء من السلطان أو أن أن حول ولا قوة طويلا والصالح اسماعيل يحاول جزء نتيجة من الكلمات إسماعيل الدنيا فكان لا إلا بالله اعتقالا يتقرب هذه إلى الصليبين القرآن قراءة يسمعون أكثر وأكثر وهم فماذا ي ي ا ل خ ة ل للصالح مباشرة وقراءة القرآن العز السلام فقال لهم إنني اعتقلت م اسمعين مباشرة من ج ا وقراءة و ر ة عبد بن إنني ه الرجل لأجلكم فماذا لأجلكم قال له الصليبيون انظروا إلى الزلة والمهانة التي يضعها الله عز وجل على أولئك الحكام الذين وجل أولئك إلى على أنفسهم للشيطان عز باعوا والأعداء الأمة قال له الصليبيون وقد سقط ت م انظروا م م ا أعينهم ولم إلا أحد يتعاملوا معه تعامل قسيسنا رجليه كان كان النصارى لغسلنا ولشربنا وتبرقنا ن له هذا هذا بمركتها ولم المصلحة قالوا لو لو القساوسة إلا ا فقط إ ل ى كلمات الصليبين حتى الصليبيون أ ن ف س ه م حتى هؤلاء لم يروا أ ن ما يفعلوا هذا أ م ر ا مقبولا سبحان الله و أ ن ك ر و ه لكن طبعا ظل الصالح إ س م ا ع ي ل على أ م ر ه واعتقل العز بن عبد السلام في القدس م د ة ست سنوات أ و خمس سنوات ك ا م ل ة إ ل ى أ ن جاءت س ن ة 643 ع ن د م ا تقدم الصالح نجم الدين أ ي و ب بجيشه إ ل ى القدس ليحرر القدس من الصليبين ي بعد أ ن سقطت في يدهم ن ت ي ج ة خ ي ا ن ة الصالح إسماعيل بعد أن حررها قبل ذلك صلاح الدين أن أ حررها صلاح ا ذلك ل ي ولكن ب ي رحمه ا ل الصالبيون لا حول ولا قوتل بالله الصالح إسماعيل ه أسقطها في بخيانة سنة 583 ا ل صالح نجم الدين ايوب الذي كان يحكم مسر في ذلك الوقت أ خ ذ جيشه و استطاع أ ن يحرر القدس من الصليبين وعندما حررها أ ط ل قد صراحة العز ع بن ب السلام بل واستقدمه بل ف يظن داخل مصر وقربه و ع م وأكرمه ورفع قدره وجعله قاضي القضاء في مصر وأكبر الشخصيات العلمية في مصر مع ه قدره وجعله ورفع وأكبر أ في في قاضي القضاء الشخصيات ه ليس مصري ك ا ن من أ ه ل ا ل ش ا م قد ي ظ ن ان ل العز بن عبد السلام عندما أ ت ى إ ل ى أ ه ل مصر أ و إ ل ى بلد مصر أ ت ى كلاجئ سياسي أ و ك إ ن س ا ن ضعيف أ و كخارج من السجن أ و ك إ ن س ا ن تعرض لمشاكل ن ت ي ج ة ك ل م ة الحق أ و ن ت ي ج ة القرار الجريء الذي أ خ ذ ه قد يظن الظن أ ن ه عندما ي أ ت ي إ ل ى مصر سيتكتم الكلام وسيمتنع عن ا ل أ م ر المعروف والنهي عن المنكر وسيعيش حياه ه ا د ئ ة ب ع ي د ة عن المشاكل أ ب د ا يا إ خ و ا ن ي والله ما حدث من أ و ل أ ي ا م ه في مصر وهو ي أ م ر بالمعروف وينهى عن المنكر وله مواقف من أ ر و ع المواقف في تاريخ ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة ولعل من أ ش ه ر م و ا ق ف ه طبعا الموقف الذي باع فيه ا ل أ م ر ا ء ولذلك سمي ببائع ا ل أ م ر ا ء المماليك كانوا قد كثروا جدا في ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل أ ي و ب ي ة في عهد نجم الدين أ ي و ب وتولوا الوزارات وتولوا المناصب الكبرى وتولوا الولايات في المحافظات ا ل م خ ت ل ف ة وهم ت م الأملاك ل الكثيرة ك وكل و ا ذ ا ه من المماليك من العبيد الذين اشتراهم نجم الدين أ ي و ب قبل ذلك و أ ع ط ا ه م هذه ا ل إ م ا ر ة وهذه ا ل و ز ا ر ة فقال العز بن عبد السلام أ ن هذا لا يجوز و لهؤلاء ا يجوز ل العبيد أ ن يتملكوا أ م و ر المسلمين و أ ن يتملكوا السيادات والولايات فلا بد ان يعتقوا ولن يكون إلا بأن يشتروا بأن يباعوا ويشتروا الدين العطاق إلا فكان نجم الدين أيوب رحمه الله وقدر ج د هذه الصلابة وهذه الصلابة ا ل و ة فقبل بكلام العز بن ب العز ع السلام ا ا ل مع م ع ض ة الشديدة للوزراء ا ل و أ موقفه ر ا المماليك قبل بهذا الكلام ء من قبل د ر م و ق و أ ي ق ن بالحكم الشرعي ووقف فعلا في مزاد كبير جدا يبيع مماليك مصر يبيع الوزراء ويبيع الامراء ويبيع ك و ا د الجيش ويبيع كذا ويغالي العز بن عبد السلام في عرض الرقم الذي يشترى به هذا الانسان او ذاك الانسان حتى, حتى لا يحدث تلاعب في الاموال او تلاعب في القضيه ة تمثلية او وكان يباع بايا وكان ايوب تصبح ت حقيقيا مجرد نجم ر الدين ي ي ش م من حر ماله ثم يعطقهم ليمكن لهم أن يتستلموا أو يستلموا الامراء وتصبح الامور بشكل طبيعي هذا الموقف موقف ان من حر وتصبح الوزارة او ذلك بشكل هذا بعد طبيعي غاية في غ ا ي في ة الجرأة مصر أخذه أ مع ن ه أهل ليس من م ص ر و م و ق ف ه ح س ا س وصعب ويعيش يعني غريب عليه بلد غريب لكنه ك الى ن ي ق و ك موقفي ة الحق ل ا هذا ا ل آ خ ر عندما وقف مع نجم الدين أيوب رحمه الله يخاطبه في منتال قوة ونجم الدين ايوب ل ل ه خ ا منتال ط ب ه في ق ة ونجم و الدين ي أ يقف مع جنوده في وسط أ م ر ا ئ ه في وسط جيشي وفي س ط جيشي و وسط الشعب يخاطبه م ن ت ه ى الصلابه وقال له العز بن عبد السلام بمنتهى القوه ة ماذا تتقول ل ل عز تباع نعم تباع وجل إذا سألك وقال أبوئ ملك ملك تبيح الخمور تبيح الخمور في أرض مصر؟ فقال النجم الدين أيوب وأين هذه الخمور هل تباع؟ فقالوا نعم فسأل من حوله فقالوا النجم سألك ألم لك ملك فقال الدين هل فسأل إذا هذه كذا وكذا حانة أنت أرض مصر ثم مصر من تبيح تبيح في في فقال للعز بن عبد السلام يا سيدي انظر إ ل ى الخطاب الملك الصالح ن ج ب الدين أ ي و ب زعيم مصري في ذلك الوقت وملك د و ل ة من أ ك ب ر الدول ا ل إ س ل ا م ي ة في ذلك الوقت يخاطب العز بن عبد السلام يا سيدي يا سيدي هذا كان من زمان أ ب ي يعني لم أ ف ع ل أ ن ا هذا الشيء إ ن م ا فعله أ ب ي قبل ذلك و أ ن ا مجرد أ ت ي ت فوجدت هذا ا ل أ م ر موجودا ومستقرا فقال أنت أمة من الذين تقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على على آ ث ر هذه الكلمات فاهتز نجم الدين أ ي و ب الصالح نجم الدين أ ي و ب رحمه الله و أ م ر أ ن تغلق هذه الحانات فورا ط ا ع ة ل ل أ م ر الذي أ ص د ر ه العز بن عبد السلام سلطان العلماء وبائع ا ل أ م ر ا ء رحمه الله استمر رحمه الله على هذا المنهج وعلى هذه ا ل ط ر ي ق ة ولعلنا إ ن شاء الله نتعرض في قرار ق ا د م في قرار ا ل ح ل ق ة ا ل ق ا د م ة مع م و ق ف ه رحمه الله مع قطز رحمه الله عندما كان ينصح و ي أ م ر في الله عز وجل ولا يخشى في الله ل و م ت لائم و أ م ر قطز رحمه الله أ ل ا يتجهز لجهاد إ ل ا بمال حلال و أ ن ه لا يجوز له أ ن يصرف أ ن يجمع الضرائب أ و المكوس من الناس إ ل ا أ ن تنتهي خ ز ا ن ة ا ل د و ل ة من ا ل أ م و ا ل و إ ل ا أ ن يتساوى ا ل أ م ر ا ء والملوك مع العامه ة في الأملاك قال ذ ه الكلمات في منتهى الاملاك ق و وفي ة منتهى ل ج ر يشعر أ أن ة دون بشيء ن ا خ و أو ف ل ل الرعب سأله أحد تلامذته و أو ج أحد ي للسلطين يتحرك يعني كيف ف جفن تخاف تفعل ف تقول الكلمات وأنت تحتز ترتعب لا لك لا لا لا الأمر هذه هذا قال يعني ا والله إني استحضرت هيبة الله بني هيبة إني ز عز وجل استحضرت موقفي أمام الله عز وجل الله استحضرت أمام فراحت ع د ه ينظر ب ة هؤلاء ي ع ي ي ن إ ل ى السلطان على أ ن ه بشر إ ن س ا ن ضعيف وهو يطيع رب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض والذي خلق هؤلاء الملوك وهؤلاء السلاطين فيصغرون في عينه فيقول ما يريد وهو لا يهتز وهو ثابت ا ل ج أ ش ي ع ل م أ ن الله عز وجل قد كافل له رزقه وقد كافل له ع م ر ه ولن, ي... ولن تموت ن ف س حتى تستوفي أ ج ل ه ا ورزقه ا ف ا ت ق و الله ا و أ ج م ل و فطلب العز ابن عبد السلام رحمه الله برغم أ ن ه و ق ف أ م ا م ا ل ص ا ل ح إ س م ا ع ي ل س ن و ا ت ط و ي ل ة ب ر ح م أنه وقف أ م ا م ا ل ص ل ي ب ي ي ن ب ر ا م أنه وقف أ م ا م ا ل م ل ك ا ل ص ا ل ح ن ج م ا ل د ي ن أيوب و ل م ي ل ح ا ه ن ه و ل م ي ق ا ر ب ه مع أ ن ه كان ملكا صالحا طيبا مقربا إ ل ى قلبي لم يعني يجعل ع ن ي ي هذه ا ل أ م و ر تثنيه عن قول الحق وعن أمر او ل م ع ر ف و عن امر ن ك مع أنه ه وقف لكل ل ؤ المعروف ء ا أ ر ومر ا ء ل ي ي ه عدد ك ب جدا المسلمين من سلطين م أمراء المسلمين إلا أنه لم يمت ن أنه إلا إلا ي او ل م ع د حدده الذي له ر ب نهي ا ا س ب ح ن وتعالى مات ف سنة ستمية وستين من ا ل ه ج ر ة ع م ر طويلا ك ل الحياة طويلة هذه ك العالم ن يدعو فيها إلى الله ز وجل ك ن يأمر ب ا ع ر و ف كان يا ن ه ن اخواني أسمع السلام استوعب وسلم رحمه تماما العالم العالم العز عبد عليه قصة صلى صفة الله الحديث الشريف الذي الله يا بن ذكر فيه إ هذه ق ي م ة ك ب ي ر ة جدا في ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة العالم إ ذ ا كان من ش ك ل ة العز بن عبد السلام تتغير احوال ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة بكاملها ليه ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة انتصرت على التتار في موقع تانجالوت واللي انتصرت على الصليبيين في المنصور أ و في ر س ك و ر أ و في حطين واللي انتصرت في ملاذ كارد واللي انتصرت في كذا وكذا وكذا ل أ د و ا ر العلماء ومحال أ ن تجد م ع ر ك ة من المعارك ا ل إ س ل ا م ي ة أو عزة من فترات ا لا ع ز ة ل ل لا إ س ا م ي ة تجد فيها دورا واضحا للعلماء و إ ذ ا حجم علماء ا ل د و ل ة و إ ذ ا وجه علماء ا ل د و ل ة ل خ د م ة السلطان بصرف النظر عن الحق ضاعت ه ي ب ة ا ل د و ل ة وضاعت ه ي ب ة السلطان وضاعت ه ي ب ة الدين و أ ص ب ح المسلمون في يد أ ع د ا ئ ه م مهما كان ا ل أ ع د ا ء ق ل ة ومهما كانت إ م ك ا ن ي ت ه م ض ع ي ف ة انظروا إ ل ى تقييم رسول الله صلى الله عليه و ا ل م ل ا يستغفر ل ه من في ا ل س م م ا ا و و ت ن في ا ل أ ر ض ي الى ا ل ل ه انظر إ هذه الكلمات إن ان ل ل ليستغفر له ع ا م م في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف فضل كفضل كيف يرفع والحيتان ليلة يا السماوات الأرض الماء العالم العابد القمر البدر سائر الكواكب الله انظر على على صلى الله عليه وسلم ومن وإن العالم لا يقول على الجاهل ولكن يقول على العابد العابد الذي اعتكف ل ع ب ا د ة رب ا ع م ي ن سبحانه وتعالى يرفع فوق قدره العالم بهذه ا ل م ق ا ر ن ة وهذه ا ل ن ز ب ة كفضل القمر ل ي ل ة البدر على سائر الكواكب بل إ ن ه في حديث يقول فضل العالم على العابد ك ف ض ل على أ د ن ا ك م يا الله كفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أ د ن ى المسلمين على أ ق ل المسلمين هذه المقارنة بين العالم وبين العابد ثم يستكمل حديثه صلى الله يستكمل صلى ثم وسلم بين وبين حديثه وكلامه الرقيق الطيب ويقول و إ ن العلماء ورثه الانبياء أ ن ب ي ء و إ ا ل أ ن لم ي وانما ر ث و د ي ا ا ولا ر ر د ه ورثوا إ ن م ا و العلم فمن أ خ ذ ه أخذ بحظ و اخذ ف ر أ العز بحظ ن عبد السلام ر م من العلم ه الله ب ح وافر أ خ ذ من ميراث ا ل أ ن ب ي ا ء فرفع قدره في الدنيا و ن س أ ل الله عز وجل أ ن يرفع قدره في ا ل آ خ ر ة لقب بسلطان العلماء وكان فعلا أ ح د أ ه م ا ل ص ل ا ط ي ن في تاريخ المسلمين مع أ ن ه لم يكن حاكما من الحكام ن س أ ل الله عز وجل أ ن يفقهنا في سننه و أ ن يعلمنا ما ينفعنا و أ ن ينفعنا بما علمنا نهوي ل ذلك والقدر عليه و ن س أ ل ه سبحانه وتعالى أ ن يعز ا ل إ س ل ا م والمسلمين والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته <تصفيق>